Yäbä يا يابا فلسطين الغالي ما احلى رملها فلسطين الغالي ما احلى رملها يا رب الكون من خير رملها هو اذا المانيا اذا المانيا بتتباهب رومل عارفين من رومل؟ رومل تعلم الصحراح من هزمش عمره من هزم كل اوروبا ما قدرت تستلزمه المانيا بتتباها فيه احنا شو بنقول اذا, اذا المانيا بتتباها برومل اذا المانيا بتتباها برومل احنا شعب فلسطيني ابن تباها ابو عمار احنا شعب فلسطين ابن تبا اب ابو وصدام حسين ابو عدي وفتح شقاقي واحمد ياسين ومحمد عباس ابو العباس ابن تبا هب احمد ابو شويش ابن تبا ابنت باها ابنت باها والله ابنت باها اب كل فتحة وشريف ارموز العراها ركبنا الخيل وعمتها في دينا وكلش كف نبي يلمع يلمع في دينا ركبنا الخيل وعنا تافدين ويكلاش الكوف يبي المع في دينه وإذا ما اعتبرنا بالخمسة وعشرين على سواعدنا هو إبنه بضيع بضيع الوقت وبضل مفصلا يا حجاج هلا اجمل باقات ورد مني شخصيا ومن كل شرسه للقائد الرمز حبيبنا القائد اشرف ابو جراد ابو الرائد هلا بنشوي عارفة عارفة. ما ما اللي اللي على ربنا ما إلنا غير نعتمد يا ابو راف يا شويش العريس ما إلنا غير نعتمد إلا على ربنا هذا الوجه الغطار خانا عربنا, عربنا وزا بيديد في الملقى حكام العرب زعماء العرب ما هم, هم من عربنا لانهم وجه, وجه منصوب مجرور بذناب Thank you. يا سامعنا الجول خل الجول بتراضي منكم من ماشي على الصح ومنكم بالصح راضي يا سامعنا الجول خل الجول بتراضي منكم من ماشي على الصح, على الصح ومنكم بس ما هو راضي منكم صدور مليان حنين للوطن ومنكم صدور فاضي على الفاضي, على الفاضي منكم صدور تتحدث بالنوت بالهجاري ومنكم من يثق شفرة تجتن ما يسمع اخباري سدق المثل اللي قال يا رفعت ابو شويش عقله الكبير هذا المواله ده لابن كتاب شعراء الاكثر رفعت ابو شويش اجمل بعض مدوارد وصلة الحيط اجمل بعض مدوارد من قائد من قائد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وامين سرها العام القائد الامصر احمد حلس ابو ماهر هلب سريعي وحسن سريع سيد النفع على بركة الإنسان هذا من انا وعلى القرب ماضي فاتحاوي انا وعلى القرب ماضي فاتحاوي انا وعلى القرب ماضي, ماضي وانا في سلط التاريخ ماضي قادرنا شهيرنا يا لنا شهينا احمد ابو شويش, شويش ابو اامر لو يا شعبنا okay. ما بانحرون ابسيف ماضي ما بنمسى قدسنا عز العراق العر لكم سلامي الف مرة ردوا سلامكم لو لو مرة بعث لكم سلامي على امر ردوا سلامكم لو مر مر انا انا نموت انا مر انا قبري بس مره ينجنكم عبام من تحت حراها يا قلبي خبي خبي الافراح يا قلبي خطب الافراح وارسل ويرسمه.. واجمع صور مر.. ارواحنا صور احلى صور لعريسي رقفه <تتكتكتك> ابو شويش ارسل ورسمهم.. وزافتهم الموجودين وزافتهم الموجودين اذا زافتهم الموجودين سيشرف الله رساله حبهم ورسوم.. وارسلهم انا بدفع كل عمري على ها Hei, hei, hei, le hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, سكر الجوال ولا ما تسكر يا بلعب العز بدنا نفره يا قائد يا ياسر يا رمز الكوفي نسمع الكفة لدي مع بعض بس كمان شوية كثر يا قائد يا ياسر من لم يكن عرفتيا فليرجع فتحويته من لم يدون عرفاتيا فليراجع فتحويته والباقي بديش اوفي المرة جاية حوفي ان ما سدقوش ان في رمرة مع شبات حوفي يا قائد يا ياسر يا رمز زلكو يا قائد يا ياسر يا رمز زلكو يا el القدس يا el Umm al يا Yshihid القدس يا ymaj Umm al Arabiyy. Ysmon al Kater. Hla hla hla hla hla ¡Hala! ¡Hala! محمد ابو عمر انت صانع بيروت هو كل الشعب والشعب ما في موت كل الشعب والشعب ما للتحرير الفلسطينية على الاشوير يا شعب الجبارين نادنا أبو عمار يا شعب الجبارين من دير الأبيا على جسرنا ريحين من دير الأبيا على جسرنا عمار يا شعب الجبارين نادنا عمار يا شعب الجبارين من دير الأبيا على جسرنا من دير على قدنا يا رب يا رب يا رب يا ابو رايده يا شيخ ابو Olin kapeet ettei بنت ابو ammar انتصرنا بفيروز ويا سير كل الشعب والشعب ما بيموت ويا سير كل الشعب والشعب الفدوي يا لاله اي هو انا و جوي على السما عسل ابو جرات ومحمود ابو جرات ورائد ابو جرات واشرف ابو جرات وآل السرحي وكل الحبائي. الثاني اخصى من الاستاذ علي فارس واولاد الالي اصراف ابو شويش. اهل بركة اهل بركة ورائد اصراف ابو حبيبي. Sää saa! Kello! Kello! Kello! Kello! Mitä se teet? Se انا abu عمار يا شعب الجبالين انا هذا ابو عمار يا شعب الجبالين <تصفيق> Aina pahasti, aina pahasti, aina pahasti, minun on tehtävä. يا عسل اه يا شبل يا يوسف يا عصد. ابو القصيم يا عسل وين السمن ابو ديب الله معك يا سمن ابو ذيب يا عسل اجمل باقه ورد من اله ابو ذيب يا عسل هلا هلا قائد يا ياسين يا رمز الكوفيه يا قائد يا ياسين يا رمز يا شهيد القدس يا ناجي علم العربية يا شهيد يا العربية يا قائد يا صدام يا رمز العروبه يا قائد يا صدام يا رمز تحيا قلنا عارف العراق العراق المحبوب كانت غفة من العبد ابو جرات بعل ابو شويش اجمل بقات الورود من العبد ابو جرات اجمل باقة ورد وا ابو جراده ابو محمد هو بايه ابو جراده ابو الرئيس هو بايه جلي نشوي وا بايه ابو ربل عبيد تبرك على السنينه رساله بي عاد عبس كذاب شهداء الصح كذاب شو اخسر العريس هلا بالجويه So you بدأت حربا خليط وتعدّدت لجيوش بدأت حرب خليط وتعدّدت الجيوش وإن ما صر لا صدام وراح ع المازاب لا صدام هو الميرت ع ابنوح ابو عديد حبيب اه تهني يا عامل ابو شويش لقاسم موسى ابو شويش وين محمد ابو ناصر وين الجهاد الاسلامي بتبارك العريس اسمى البقات الولود فالعادل بيدنا نعدل العوجا باع بعزي وربينا بالبندوجا سيف العادل بيدنا نعدل العوجا هذا التاريخ نسجله سباعك يا دير هذا التاريخ نسجله سباعك يا دير ودلع سباع انشربت من ماي نثر الموجا سباع انشربت من رمينة. رد الموج الموج لك يا ما بدنا عدوس الناس اللي ما بدنا عدوس اعزملوا وطن هميكه تا تستعدوا جمريكه اعزملوا وطن هميكه تا تستعدوا جمريك استقبال طاقت مفاجئ جا هلا هلا هلا هلا عرفت هاي بس اللي عسل يا بدر يلا أبو شويش أشرف أبو جرات أبو رايك. حجاج السرحي اسلمان أبو كيف هلب الأشويب الطياره تكسب وتفوز على الروح على من الجاهر والموت طاب غريب زيابلي عصبنا رجال بخيل طاب غريب زيابلي عصبنا رجال بخيل تشهق يا اهل الاصايل من سروجا تشهق يا اهل الافا من سروجا تسمعون القصاوي يا رافتاب يا رايد ابو رايد اشرف ابو جراد عجاج السرحي هلا رايد ابو جران Hän ei دول في عتاب انا مو ساوادف طبعا خلوا ما واقف اه يا زين كربلاء وجيني نصا مرة اه يا زين كربلاء وجيني نصا مره حكي لي قصة كل نجم يشهف جوجه حكي لي قصه كل نجم يشهف جوجه هلك ابرا فتحه ابرا فتحه مشوي شاس اب رايت اشرف ابو جراد حجاج No, hän on I'll yeah, get